بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير عباده المرسلين محمد ابن عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام اما بعد حياكم الله وبياكم ايها مباركون اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم المسلم والمسلمه ها نحن اليوم في الدرس العاشر من هذه الدروس المباركه في شرح الاصول الثلاثه في شرح الاصول الثلاثه اسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم الذي كتب لي بالوسبر ترى سؤالك ما هو باضح وأجل سؤالك بارك الله فيك إلى نهاية الدرس ان شاء الله تعالى وقفت بارك الله فيكم معكم في الدرس الماضي إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى كما أنه لا شرك له في ملكه كما أنه لا شركة في ملكه وذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى وقف عند قوله تعالى وذلك وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم ذكر الأدلة على ذلك وقف ادري الشهاده ذكر ديشات ثم لا معبود بحقن الا الله لا اله نافر جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبت العباد لله وحده لا شريك له في عبادته هنا قول المؤلف لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في كما لا شريك له في ملكة هذه مسألة أيها الحبة تقرر لدينا سابقا وهي أن توحيد الربوبية توحيد الربوبية يستلزم على من آمن به أن يؤمن بتوحيد الأوليهية فكيف يؤمن بأن الله هو الخالق والرازق المنعم جل جلاله ويعبد غيره وذلك لا يغيب عنكم أيها الحبة مقوله الشيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله تعالى لما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة الخانق خانق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده ثم ذكر بعد ذلك ثم ذكر بعد ذلك المؤلف قوي التي امر الله وانواع العباده التي امر الله لان احنا بنفتح المتن وأنواع العادة أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان فقول المولف كما أنه لا شريك له في ملكه يعني بهذا أن من آمن أن من آمن بتوحيدي الربوبية كان من عليها أن يؤمن بتوحيدي الولهية فكيف أن يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المنعم المعطي المانع جل جلاله عظيم السلطانة ثم يعبد ثم يعبد غيره ثم قال المؤلف رحمة تعالى وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال, وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين في قوله إنني براء مما تعبدون هذا نفي أنه يعبد كل ما عبد من دون الله إنني براء مما تعبدون إنني براء مما تعبدون أي أنني مبغض وكاره كل الذي تعبدونه من دون الله مما تعبدون فلما انتهى من النفي أتى بالإثبات فقال إلا الذي فطرني وفطرني هذه من توحد الربوبية أي استلة أو أخذت إبراهيم عليه السلام هو خليل الله أخذ من هذا التعري أي أخذ إلى الذي فطرني توحيد الرببية مسلك له إلى توحيد الهية إلى الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه ها لعل في عقبه لعلهم يرجعون في, عقب في, في عقبه أي في ذريته في عقبه أي ذريته لعل العلم يرجعون الى انهم يرجعون اليها من الشرك أي ذريته ابراهيم عليه السلام ذريته ابراهيم عليه السلام ثم قال وقوله وقوله تعالى وفي نسخه اخرى وقوله من دون, دون لفظ تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا تعالوا كلمة كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعب ألا نعبد ما في واو أخونا رائد فضاء ألا نعبد إلا الله قل هذا أول خطاب من وجه النبي صلى الله عليه وسلم من مناظرة من مناظرة أهل الكتاب من يهود والنصارى وأهل الكتاب اليهود والنصارى النصارى كتابهم من أنجيل واليهود كتابهم التورى ونبي النصارى هو عيسى ونبي اليهود هو موسى عليه السلام قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا, وبين بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد هذا نفي ألا نعبد هذا ألا نعبد نفي إلا الله هذا إثبات هذا إثبات والله بارك الله فيكم ولا نشرك به شيئا وهذا ها ولا نشرك به شيئا نفي لجميع نفي لجميع ما يعبد من الله أي أننا نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا ثم قال عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فعبادة الله من هذه الآية ليس المقصود بها أن يعبد عبادة وأن نسرد لهم فقط لا بل إن من أطاع حكم الجاهلية وقدمه عن حكم الإسلام وأخذ من حكم الجاهلية ما حرمه الإسلام وحلل ثم أخذ من حكم الجاهلية ما حلُّن الإسلام وحرّمه فقد عبده ولكف عليكم بارك الله فيكم الحديثة في هذا الباب ولكف عليكم بارك الله فيكم الحديثة في هذا الباب فإن تولوا فقول اشهدوا, اشهدوا بأن اشهدوا بأن مسلمون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمدا رسول الله أما الشهادة تم تعريفها قبل قليل وهو خبر قاطع أو أن تقول خبر قاطع يصدر من موقن ثم أن محمدا هذا علم أن نبينه, نبينه محمدا رسول الله وقد بين تبارك الله فيكم الفرق بين الرسول وبين النبي في الدرس الثاني والثالث من هذه من هذه الدروس المباركه ثم استدل الله بيقول تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم قبل نبدا بارك الله فيكم بين هذا الباب اللي هو هو لقد جاءكم رسول من انفسكم ما هذه هل أحد عنده لبس في التفريق بين النبي والرسول لاح عنده لبس في التفريق بين النبي والرسول أم أنها مسألة واضحة قد, قد تم بيانها سابقا قد بيانته سابقا لكن أخشى أن الوع طيب أحدهم يقول النبي طيب حياك النبي, النبي ما أخذه من النبأ والنبأ هو الخبر العظيم هو الخبر العظيم و أنبأه الله أي أوحى الله إليه وأخبره والنبي هو من أرسل إلى قوم بشرع من سبقه هو من أرسل إلى قوم بشرع من سبقه والله بارك الله فيكم وأما الرسول هو ممن يحمل الرسالة وهو من أرسل وهو من أرسل الى قوم بدا إلى قوم إلى قوم وقد, يطلق... وقد يطلق, عن يطلق عن النبي الرسول كما ذكر ذلك الله عز وجل عن, عن يوسف عليه السلام من يذكرنا بارك الله فيكم الايه من يذكرنا بارك الله فيكم بالايه فلما هلك ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن الله من بعده رسولا لأنه يحمل رسالة أصلا من الله عز وجليل القوم ولكن هؤلاء القوم قد أرسل بهذه الرسالة إليهم من قبل وإلا يوسف عليه السلام هو نبي هو نبي بارك الله فيكم أحسنت بارك الله يا ثم هذه كدلالة عاجلة في هذا الباب أن محمد رسول الله قول وودي لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم رسول من انفسكم اما عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وارف الرحيم اما من انفسكم فالعلماء رحمه الله تعالى في هذه المساله هم قولان واختلاف والاختلاف هنا هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد اختلاف التنوع أي أنه يمكن الجمع بين بين بعضهم من أقوال بعضهم البعض القول الأول أن من أنفسكم أي من العرب أي من العرب والله سبحانه وتعالى اختار أفضل رسله وخاتمهم وخيرهم من العرب ويقول سفير رحمن مبارك فوري في كتاب الرحيق المختوم يقول أن الله اختار نبيه من العرب لتميز العربي عن العجم بأربع صفات ذكر منها الغيرة والشجاعة والكرم ومنسية الرابعة الغيرة والشجاعة والكرم ومنسية الرابعة بارك الله فيكم ولو جئنا أيهم أفضل والحبة العرب أم العجم العرب هم أساتدة عجم وهم أفضل منهم وم أفضل منهم واضح بارك الله فيكم لأن النبينا صلى الله عليه وسلم لأن كتاب ربنا عربي وليس عجمي واضح بارك الله فيكم ف ما تمسك العرب فمتى ما تمسك العرب ب الله أصبح على العالم ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أربعين سنة فقط من حياته بعد مماته ما بلغ دينه الصين والمشرق والمغرب مع أن دولة الفرس إنما قامت على أقدامها بعد سبعة قرون بعد سبعة قرون أي بعد سبعمائة عام ولكن دين النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد كم؟ بعد أربعين سنة بل لما في خلافه عمر خلافه عمر كان يوجد هناك دولة اسمها دولة الفرس اسمها دوله الفرس ولكن ما ان تولى عثمان رضي حتى مسح من الخارطه دولة اسمها دولة الفرس ولم يبقى للفرس اثر وانقطعت الى يومنا هذا ولا يوجد الى يومنا هذا دوله اسمها دوله الفرس واضح بارك الله فيكم قد يقول قائل أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي عربين وعجميين إلا بالتقوى نقول هذا الفرق بينهم أين؟ في الأفراد في الأفراد فلما نأتي أيهم الأفضل عرب من عجم العرب أفضل من العجم العرب, العرب أفضل من العجم هذا بالاتفاق ولكن لو جاء أفراد فنقول فلان هذا العربي هو أفضل أم فلان ذلك الأعجمي؟ نقول فارق بينهم ما هو؟ الفارق بينهما هو التقوى الفارق بينهما هو التقوى وهنا وقفه بسيطه للحبه وعذنها يطالع ان حقيقه ولا اخذكم سرا ولا اخذكم سرا الامه الاسلاميه لا زالت تتمخض في ثوب الفتن ولابد على ان يقال كلمه حق في هذا الباب ولابد أن يقال كلمه حق في هذا الباب لما تقدم لما تقدم العجم لما تقدم العجب وأرادوا أن, أن, أن يحاربوا العرب بكل ما استطاعوا من قوة ما استطاعوا وهزموا وهزموا فلما وجدوا أن العرب هم أقوى منهم من هذا الباب طرقوا باب آخر وهو باب الأفكار باب الأفكار وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أناس من خلقتنا من بينهم يتكلمون بلغتنا يأتون يوم القيامة لهم حسنات بيضاء كجبال ته كجبال تهامة كجبال تهامة ثم الله باء من ثورة ولذلك ننتفي والأحبة من هذا الباب الباب الذي طرقوه أهل الكفر فلابد أن نغلق عليهم الباب ليرجع العزة والإسلام ليرجع العزة لإسلام والمسلمين نرجع إيهیو يحبّون مباركون في قول سعالَ في من أنفسكم والقول الأول في هذه المسألة أي من عرب بل إن من, أو من أول من آمن من ناس النبي صلى الله عليه وسلم هم عرب, عرب. واضحة بارك الله فيكم هذا القول الأول في زمن القول الثاني في هذه المسألة من أنفسكم المعنى بها اي من الانس فلم يجعلها الله سبحانه وتعالى من الجن ولم يجعل الله عز وجل الرسوله من الملائكه ولا من خلق لا نعرفهم واضح بارك الله فيكم ولا من خلق لا نعرفهم بارك الله فيكم ثم يقول عز عزيز عليه ما عنتم المعهدان الله اياه يقول المعهدان الله اياه يقول عزيز عليه ثم يقف ثم يقول ما عنتم يقول عزيز عليه ثم يقف ما عنتم وهذا خطر لذي قال لأن المعنى لا يكتمل لأن المعنى لا يكتملهم وباركون المعنى يكتمل وإلا عزيز عليه ما عنتم هكذا تأتي هكذا تأتي وباب الوقف والابتداء في قراءة القرآن الكريم هو من أهم أبواب قائل القرآن أهم من أبواب قائل القرآن لأنه قد يقف عند آية يتغير معناها يقف عند آية او بضع من آية يتغير معناها فلو جاء إمام وصل بالناس حتى وصل إلى قوة تعالى فويل للمصلين ثم ركع ما نقول في ذلك نقول أخطأت نقول له أخطأت واضح بارك الله فيكم بل لا بد أن تقرأ آية التي بعدها له وهي الذين هم في صلاتهم ها الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم خاشعون ثم يقول الله عز وجل عزيز عليه ما عانتهم عزيز عليه ما انتم اي إنه يعز على نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما هو شاق على هذه الامه كل ما هو شاق على هذه الامه كما قول النبي صلى الله عليه وسلم اولى اني شق على امتي الامرتم بالسواك عند عند كل عند كل صلاة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه اخرى عنده كل وضوء وروايته عند كل صلاة وعنده كل وضوء وكل الرواياتين صحيح عني وسلم وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صلاة العشاء قال هذه وقتها لو لا أشق على أمتي وكأن وكذلك أن النبي سلم توقف عن صلاة الليل جماعة في صلاة ترويح جماعة حتى لا يشقى حتى لا تجيب عن الناس فيشق عليهم حتى, ما توجب عن حتى لا تكون صلاة ترويح واجبة عن الناس فتشق عليهم والباب في هذا واسع كبير والباب في هذا واسع كبير الا وهو في قوه تعالى عزيز عليهم ما ثم يقول عز وجل حريص عليكم حريص عليكم حريص, عليكم حريص عليكم هنا ايوا نحبه اي انه حريص عليكم بهدايتكم ودلانكم الى دين الله سبحانه وتعالى وارشاده الى دين الله سبحانه وتعالى وارشاده ثم قال بين المؤمنين الذي يقابل المؤمنين ويحبه هنا ما هو الذي يقابل المؤمنين ويحبه هنا ما هو ها حبتي يقابل بالمؤمنين الذي يقابلهم ما هو المنافقون طيب سلام الكافرين احسنت وعليكم السلام وبركاته طيب والمسلم والمسلم يقابلونهم ولا ما يقابلونهم؟ المسلمون يقابلون المؤمنين ولا ما يقابلونهم هنا قالوا بالمؤمنين طبعا هذا المؤمن طيب والكفار كفار لا يقابل. يقابل المؤمنين طيب باقي المسلمين هل المسلمين يقابلون المؤمنين لا وهذا خطا كثير من الناس خطا يقع فيه كثير من الناس أيها الأحبة إذا ذكر أحد مراتب الإسلام ولم يذكر غيره فالمراد به الاسلام عموماً سواء كان الدين عموماً سواء كان الإسلام أو الإيمان أو الإحسان فلما أقف بين الكفار ومن بينه مسلم وأقول هذا هو محسن وأقول هذا هو مؤمن أو هذا هو مسلم أو هذا هو محسن هذا أقصد بقولي هذا أي أنه من دين الإسلام من دين الإسلام فلما قال الله عز هنا بالمؤمنين يدخل فيه المسلمين والمحسنين يدخل فيه المسلمين و... والمحسنين واضح بارك الله فيكم واضح لكن يذكر الإسلام والإيمان والإحسان جميعا فإنما معنائهم يختلف وكما قالوا علماء رحمه الله تعالى وكما قال علماء رحمهم الله سبحانه وتعالى متى ما اجتمع الألفاظ افترقت المعاني ومتى ما افترقت المعاني اجتمع ومتى افترقت الألفاظ اجتمع المعنى واضح هذا الجملة ولا لا أعيدها أعيد الجملة وتمنى بارك الله فيكم تقيدونها وتحفظونها متى ما اجتمعت الألفاظ افترق المعنى لما نقول إيمان وإحسان وإسلام هل معناه هم واحد لا؟ لكن لما تفترق الالفاظ واذكر الإيمان من دون من دوني ذكر الفاض الثاني فاقول الايمان فانما أقصد به مجمع المعاني الاخرى مجمع المعاني افر فاقول متى ما اجتمعت الالفاظ افترق المعنى افترق المعنى ومتى ما افترق الالفاظ اجتمع المعنى تتجمل جمله هكذا أعيد متى, اجتمع... متى ما افترقت الألفاظ متى ما افترقت الألفاظ اجتمع المعنى ومتى ما اجتمع الألفاظ افترق المعنى أو نقول كلما الأمر, فيه... الأمر فيه يسير أخونا صدق يقول هي قول علماء إذا اجتمع افترق او افترق اجتمع هذا بارك الله فيك أخونا صدق مثنى بارك الله فيك ويطلق عادة أين في الإسلام والإيمان ويطلق كذلك أين في البر والتقوى يطلق في البر والتقوى إذا اجتمع البر والتقوى في جملة واحدة فإن معناهم يختلف ولكن إذا ذكر أحدهما دون الآخر فإنما معناهما يكون واحد متى افترق التلفاز اجتمع المعنى نعم والعكس بارك الله ذك ومتى ما افترق الف الم... ومتى اجتمع مع نفترق الفاضي طيب ورحمه ومغفر احسنت بارك الله طيب ثم يقول المؤلف بالمؤمنين رؤوفا رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم طيب وبالكفار نبينا صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين رؤوف الرحيم طيب ومع الكفار ها اشهدنا على الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار واضح بارك الله فيكم واضح ولكنه مع المؤمنين رؤوف رحيم طيب أليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الرؤوف والرحيم كيف نقول أن خلقا من خلق الله أخذ صفة من صفاته هل يجوز ذلك ها؟ هل يجوز أن نقول أن خلق من خلق الله أخذ من صفة من صفاته البعض دين الله إياهم قد يتحمس أحيانا ويذكر كلام لا, ي... لا... لا, ي... لا... لا يراع فيه ويقول على الإنسان ألا يترك صفة من صفات الله وإلا وقد أخذ بها معتقد بذلك أن صفات الله عز وجل حسنة له دائما ولعباده واضح بارك الله فيكم حصل له والعبادة واضح وهذا خطأ بل أنه من اسماء الله المتكبر فهل يجوز أحد أن يكون متكبرا ويقول له لماذا قال لأن الله هو المتكبر نقول اخطأت أما صفة الرؤوف والرحمة فنقول أن صفة الإنسان هو الرؤوف ورحيم ولكن صفتهما جزئية خلقية مقدرية أمدية أما صفة الله عز وجل مطلقة كلية أبدية لا يحدى شيء واضح بارك الله فيكم واضح وهذا الفرق بارك الله فيكم من هذا الباب ثم يقول ومعنى شهادة أن محمد رسول الله, الله فيك شموخ للهمة ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في مأمر هذا الركن الأول من أركان التعريف الركن الثاني وتصديقه فيما أحبر الثالث واجتناب ما نهى عنه وزجر الرابع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الذين قالوا قبل قليل أن معرفة الإسلام يكون بالأدلة إنما عقلية ونقلية إنما هي عقلية وفطرية نقول أين أنتم مع الركن الرابع وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع يخالف للتعريف معذره انا قبلت اخر التعليق بس نرجع بارك الله فيكم من جديد وناخذ تعريف من اوله نقول يقول العزيز الطاعاته فيما امر وليس فيما اخبر خويه رائد الله يبارك الله فيك طاعته فيما امر اما في قوله طاعته فيما امر اما في قوله في امر امر النبي صلى الله عليه وسلم امرين امر فعل وامر ترك امر فعل وامر ترك هل النبي صلى هل الركن الاول له طاعته في امر يحمل الركنين جميعا الا هو امر الفعل وامر الترك ام يحمل اول فقط امر فعل انتبهوا بارك الله فيكم فيما انا اقول انتبهوا اعيد طاعته فيما امر قد تاى لدينا سابق أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون أوامر قد تكون أوامر فعل وأوامر ترك أوامر فعل أضرم منها مثال في كتاب الله عزالي يقول عزالي وأقيم الصلاة هذا أمر فعل وأمر ترك كقوله عز وجل والثبع خطوات الشيطان والله بارك الله فيكم هل قد تأصدين سابقا نقول طاعته فيما أمر هل هنا الامر امر الفعل او امر الترك او كلاهما هنا في هذا التعريف هنا فقط اوامر فعل هذا كلام اختن ام ياسر هل هناك احد يوافقها فاء امر الفعل جوهريات هناك احد يخالف شموخ اهمه تقول اوامر فعل طيب جميل هل هناك احد يخالف هل لهذا اقوال اوامر فعل أوامر, أوامر ترك او أوامر فعل وترك الآن القول الأول أوامر فعل لدينا في خمش أقوال أم ياسر جواهر أدب شموخ الهمة فجر مكة رائع الفضاء ليس هناك ليس هناك الترك الترك الفعل هذا أخت أختنا أسمى فعل لا فعل ومترك تغير قوله ترجعت هنا القول الاول. أربعة أوامر فعل أم ياسر وجواهر أدب شموخ لم وفجز مكة الترك الفعل الثاني اللي هو أختنا أسمع خالد ورائد فضاء يقولون, يقولون أنه أوامر ترك وفعل أحسنت هو الصحيح أنه الأصل يدخل أوامر فعل والترك ولكن لو رجعنا بارك الله فيكم الرقن الثالث ألا وهو واجتناب وما نهى عنه وزجر فيسقط النقطة او الجزء الثاني من أوامر أوامر الترك يسقط لماذا؟ لأن الرقن الثالث من أركان شاتن معام أن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهو واجتناب وما نهى عنه وزجر لحدتم بارك الله فيكم هو الأصل يجتمع أوامر فعل الترك لكن ما دام ذكر النهي ذكر النهي ما دام انه ذكر النهي فيسقط الجانب او الركن الثاني من اركان الاوامر هي أوامر الترك واضح هذا المثل بارك الله فيكم ولا لسه واضحه هل هذه واضحه ايوه احبه واضحه هذه النقطه بارك الله فيكم واضحه بارك الله فيكم طيب اختي بارك الله فيك أسماء الأوامر بارك الله فيكم الأوامر تأتي أوامر فعل وتأتي أوامر ترك أوامر فعل وأوامر ترك فلما أنا أقول بارك الله فيكم مثلا خلينا أضرب على أخونا من راية, الفضاء راية الفضاء يعني يتحمني الزهر الله خير <تصفيق> أقول يا رأد فضاء أكتب ما يرضي الله هذا أمر فعل أمر فعل ونضح بارك الله فيكم ولما أنا أقول له يا رائد فضاء لا تكتب باللون الأصفر مثلا هذا أنا أوامر ترك أن أمره أن يترك هذا الشيء ونضح قد يفهموا الناس أن يقول لا هذا نهي نعم هو نهي لكن جاء النهي من أي باب من باب الأمر ونضح بارك الله فيكم الى الان اقعد ممتاز هذه اوامر فعل احسنت يا ابو لا تقعد امر هذا امر نهي واضح لا لا لا لا, لا. ما علاقه لا لا لا ما علاقه فلما نقول اقعد هذا اوامر فعل ممتاز اوامر ترك ان اقول على سبيل المثال لا تفطر حلو هذا اوامر هذا أوامر ترك طبعاً أعتقد أن يحبها الله صلى الله عليه وسلم وراء أخشى أن أخونا رائد فضاء يطبق كل الذي قل قلته قبل قليل لا أخي فاضي أخوي رائد فضاء اجلس أقعد وأفطر وعيه ما الله خير <تصفيق> أخشى أنه من أخذ الأوامر يطبقها مباشرة <تصفيق> الله ينفع بكم واضح بارك الله فيكم هذه واضح بارك الله فيكم أوامر الفعل والترك الحمد لله انتهينا من هذه النقطة لما يقول المؤلف رحمه الله تعالى طاعته فيما امر الأصل فيه الأصل فيه أن يدخل أوامر الفعل والترك مباشرة أن يدخل فيها أوامر الفعل والترك هذا الأصل واضح بقى الله فيكم لكن لما أتينا التعريف الكامل في معنى شيئا نحمد رسول الله وجدنا المؤلف ذكره في الركن الثالث ليس أخونا أبو حفص, أبو حفص يضع, يضع الرابط من جديد أو يضع النص من جديد يقول طاعته فيما امر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر واجتناب ما نهى عنه وزجر وهذه بارك الله فيكم لما ذكر واجتناب ما نهى عنه زجر يسقط عند الأوامر الترك لأننا لو قلنا بها من فائدة من الركن الثالث لأصبح الركن الثالث هو لغو لأصبح الركن الثالث هو لغو طيب قد يقول قال طيب لماذا ذكرناه هنا أقصد بارك الله فيكم من له وهو أوامر الترك لماذا ت... أخذنا أوامر الفعل فقط نقول أن هذا باب الغالب باب الغالب أن الناس يؤمرون بالفعل لا بالترك واضح بارك الله فيكم واضح؟ واضح بارك الله فيكم الآن هالنقطة أصبحت واضحة أختنا فجر مكة واضحة عندك بارك الله فيك الشموخ الهمة واضحة إن شاء الله قبل قليل البحث عن الذين قال أعد رائد فضاء واضح إن شاء الله فجر مكة أسماء واضحة عندك بارك الله فيك واضحة للمبدأ بارك الله فيكم الحمد لله وعليكم السلام حياكم الله جميعا ثم يقول المؤلف طبعا عن طاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر هنا بارك الله فيكم الاوامر والنواهي قد يدخلها نسخ اثناء نزول الرساله اثناء نزول الرساله ما النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا فقد يكون الامر والنهي ينسخ طيب اريد مثال بارك الله فيكم على أمر فعل امر فعل نسخ واصبح محرنما الخمر كان في اول امر جائزا ومن ثم حرم ما الله أعتقد هذا مثال واحد لدي انتم تحفظونها <تصفيق> الله يثابكم <ينفع> <تصفيق> طيب امره احسنت بارك الله فيك طيب امر نهي دخل عليه النسخ فاصبح جائزا مثال التبني كان اول اسلا مجوزا كان محرما احسنت بارك الله فيك, الله فيك. كان زياره قبور الاوس لا ما تجوز ومن ثم نوسخة أصبحت جائزة استقبال قبلة باستقبال قبلة ليس أخو رايد فضاء كان استقبال قبلة نسخ من مكان إلى مكان وليس نسخه من حكم إلى الحكم واضح بارك الله فيك واضح وإلا النسخ أصبت فيما قلته من باب النسخ واضح بارك الله فيك بس أننا نتكلم بارك الله من باب الأوامر والنواحي طيب يقول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما اخبر كل الأخبار الذي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ويجب علينا أن نصدقها وسمي الصديق رضي الله عنه رضاه بهذه الاسم لأنه لما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به إلى البيت المقدس قال إن كان قد قاله فلقد صدق إن كان قد قاله فلقد صدق مباشرة لذلك حق لأي بكر أن يسمى بهذا اسم رجل لم, لم تعتاد العرب والعجم أن رجل يسافر في ليلة إلى أكثر من ألفين كيلومتر في حسابنا اليوم هذا أكثر من ألفين وخمسمائة كيلومتر ويرجع في ليلة ما يعتقد ذلك ولا يحصل مع انهم يحسبونها بالكم بالشهرين والثلاث وقد يزيد عن ذلك حتى ذهب انسان الى مكه رجا ولكن ما ان العرب لكن ابو بكر صديق رضى عن الله قال ان كان قد قاله فلقد صدق فحق لبكر ان يسمى بالصديق وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم من عتيق إن الله عز رقبته من نار أصلا عز وجل يحتق رقابنا من نار والله هو الأحبة لا أعلم رجل بشر أن يدخل من, من باب الجنة الثماني إلا ببكر وهذا باب عظيم هو الأحبة وقد نقف من وقفة بسيطة يا أحبة وهي من باب التأمولات لو جئنا عند الرجال والنساء الله عز وجل جعل الرجال على النساء عليهن درجة ومع ذلك أعطى, أعطى الله عز وجل الرجال القيادة وأن يكون هو يقود المرأة ويسوسها وقد قالوا قديما من ساس امرأة حق له أن يسوس دولة من ساس امرأة حق له أن يسوس دولة ولكن لو جئنا للرجل وجدنا أن الله عزيزي أعطاه قوة أعطى الله عزيزي الرجل قوة ولكن الله عزيزي أعطى للمرأة صبر ولكن لو جئنا أيها الأحبة إلى هذا الباب باب النساء والرجال فلا أعلم أيها الأحبة حديثا أو عمل انتبه إلى الجانب أيها الرجال وقد تقدم النساء علينا في هذا باب لا أعلم ينحبه عملا إذا قام به رجل الرجل حط بين, بين, الرجل بين قوسين لا أعلم عملا إذا قام به الرجل تفتح له أبواب الجنة الثمانية أبدا واضح ولكن المرأة إذا طاعت زوجها وصانت فرجها وصامت شهرها وصلت وقامت فرضها قيل دخل لها من أبواب الجنة الثمانية جئتين ولكن هناك حديث واحد يشترك فيه الرجال والنساء ألا وهو أن الرجل والمرأة إذا قال بعد الوضوء أشهد إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية ماضح؟ هذا العمل يشترك فيه الرجال والنساء ولكن النساء فقط اعطينا هذا الباب قاله هو قاله ان صامت, صامت فرجها وطاعت زوجها وطاعت ربها وصامت شهرها فرض وقامت فرضها اعطاها الله عز وجل من باب الجنة الثمانية ولكن عمل خصي به رجال لا اعرف واضح بارك الله فيكم لكن لما نأتي عندنا انه لا يوجد عمل عند الرجال انا فيما اظنه يحبه وقد مررت بذلك يا أحبة كثير ما الحديث لم أجد وبحثت فيه قرابة أشهر ولم أجد لما نقول يا لم يثبت عن رجال حديث واحد أن تفتح لهم أبواب الجنة الثمانية صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعطى هذا الفضيلة لأبي بكر فإنه يقع في قلبك أثر عظيم فيما وصل إليه أبي بكر ميماء ومن عمل صالح موالح بارك الله فيكم يا حبة أعدونا يا حبة استراد هذا بسيط ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يسره ثم يقول, ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى طاعته فيما مر وتصديقه فيما أخبر وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه طبعا في زمان هذا لابد أن يكون هذا السند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وجسنا ومنع عنه وجس طبعا تصديقه فيما تصديقه فيما اخبر الاخبار ولا لا تنسخ انما الذي ينسخ ما هو انما الذي ينسخ هو الاوامر فقط اوامر الفعل اوامر الترك واضح أو بارك الله فيكم اما الاخبار لا تنسخ أما الاخبار لا تنسخ ثم يقول المؤلف رحمه الله وان لا يعبد الله الا بما شرع وقد بين تبارك الله لكم قبل قليل في الحديث العاشر النهارده من, من احنث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد المتفق عليه ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والدليل والصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ان الله قال المؤلف تعالى قول معز اللي يدخل فيه جميع العبادات جميع العبادات من صيام من قيام من ذكر من استخدار عبادة الداخل فيها كلها مخلصين له الدين أي أن هذا العبادة قد أخلص فيه لله عز وجل وأصبح خالصا لله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين حنفا أي مائلين من الباطل إلى الحق ثم يقول مؤلف ثم يقول عز وجل ويقيموا الصلاة ويقيموا طبعا أختنا شموخ لم تقول عبادة الظاهر او باطنة وظاهرة نقول الآية جاءت بعمومها إلا ليعبدوا الله مخلصين فما قال عزل إلا ليعبدوا الله ظاهرة المخلصين عبادة ظاهرة المخلصين ويدخل فيها عبادة الظاهرة وعبادة الباطنة يقول عزل ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا من باب العطف هذا من باب العطف او نعم يدخل ببارك في الله فيكم بعطف الخاص عن العم عطف الخاصي عن عام مثال ذلك قول تعالى إياك نعبد إياك نعبد يدخل فيها كل عبادة وإياك نستعين الله اختص صفة الاستعانة بعد ذكر العموم العبادة واضحة بارك الله فيكم هذا الجانب ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة يقول مؤلف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام وكما كتب على دين من قبلكم لعلكم تتقون كتب لفظ كتب ونفذ عليكم اذا اجتمعت اذا يكون يكون وجوب عجب. قد يقول الإنسان طيب أليس لفظ كتب كافية؟ لا لأن الله عز وجل يقول كما كتب على الذين من قبلكم مواضح؟ فلفظ كتب لوحدها قد تكون ليس بكافية مواضح؟ قد تكون ليس بكافية لكن في هذا في أنا, أنا أتكلم بارك الله فيكم بهذه الآية أتكلم بارك الله فيكم ها. كتب عليكم فإجتمعت في هذه الآية يعني أنه من باب الوجوب كما كتب على دين من قبلكم نعلمكم تتقون ثم يقول المؤلف رحمه الله وديل الحج انه احب ان نعيد نستعجل أن, ان اخذنا وقت طويل لليوم قرابه عن 45 دقيقه ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وديل وحج قوله تعالى ولله على الناس حج وبالله على الناس حج حج البيت من يستطيع اليه سبيلا ونفغ على لفظه على لفظه على يدل على الوجوب يدل على الوجوب في قوله و لله على الناس و و لله على الناس يدل على يدل على يدل على الوجوب قول الله عز وجل من سطاع إليه سبيلا هنا مسألة فقهة والحبة بس نريد نقف لها عليه ثواني جدا بسيطة الإستطاعة أيها الأحبة نوعان الإستطاعة أيها الأحبة نوعان وهذه مسألة فقية مهمة جدا لطالب علم ويكثر السؤال عنها وذلك أن الحج في العام مرة واحدة أن الحج في العام مرة واحدة إن لم يكن هذا في العمر مرة في الأصل فيه مرة واحدة نعم مرة عاصية متعدنا بارك الله فيك حلو؟ الحج على الإنسان الحج عن الإنسان مرة في العمر مرة في العمر والذي أكثر دائم السؤال الإستطاعة بارك الله فيكم نوعان الإستطاعة بارك الله فيكم نوعان النوع الأول استطاعة بدنية النوع الثاني استطاعة مالية النوع الأول استطاعة بدنية النوع الثاني سطاعة ماليا نوضح بارك الله فيكم في هذا مثلا دعونا نفرع في هذا مثلا الحج أيها الحبة قد وقع فرضا على البدن أو على المال ها الحج قد وقع على البدن أو على المال لا ليس معنوية لا, لا لا لا لا دقيقة اختنا الشموخ ليس الماديه والمعنويه لا, لا لا ثواني بارك الله فيكم ثواني بارك الله فيكم صبر بارك الله فيكم نقول الاستطاعه نوعان مادية وبدنيه ماديه وبدنيه اصله علي حلو نقول انقاع الحج على البدن انا قلت ماديه انا قلت مالي بالله مختنا وبدنية، إن قلت بالدال، يمكن أن من عندي واضح بارك الله فيكم وقوع الحج على البدن أم على المال أصله بارك الله فيكم أصل الحج لأن الإنسان هو الذي يقف في العرفات وهو الذي يرم الجمارات وهو الذي يطف في البيت الحرام مثال ذلك الزكاة الزكاة هو الحب يقف على المال أم على البدن؟ المال الزكيه زكيه على المال ولا على, أو أو أو أو على, أو على البدن المال لذلك ياتي احد يقول انا عندي ولد يتيم عمره 8 سنوات أو 7 سنوات وعنده مثلا ارث من ابيه وارثه من ابيه نقول مليون مليون درهم مغربي هاي نوقع عليها زكاه ولا ما نوقع عليها زكاه يقول على في المال ليس على ليس على الولد واضح بارك الله فيكم المال الزكيه يقع في المال ليس على الولد ما في المال ولا على البدن أصله أصله بارك الله فيك اختسماه أصله على البدن ممتاز؟ طبعا أنتك الآن طيب عند الآن رجل بارك الله فيكم عند الآن بارك الله فيكم رجل عنده مال ولكنه إما كبيرس أو معاق حلو؟ أو يستعلم أن يحج نقول له نقول له عليك ان تحج بمالك يوكل أحسنت بارك الله فيك لماذا؟ لأن العز أينه العز أينه في البدن مدام العز في البدن يوكل ماله بماله واضح بارك الله فيكم يوكل بماله واضح طيب رجل في قوة شبابه واضح بارك الله فيكم في قوة شبابه ولكن ليس عنده مال يوصله إلى بيث الله الحرام هل نقول وكل غيرك ها لا واضح واضح طبعا قد يقع أحدهم أحد يقول لا يمكن لا قد يمكن يعني مثلا على سبيل المثال الرجل الآن في المغرب ممتاز يقول أنا لا أصدع أن بارك الله فيك الحيثوني إلى مكة وأنت تزوء وأنت تحج كل عام على سبيل المثال وهذا لم يقع مني بارك الله حتى لا يتهمني وهذا لم يقع مني واضح بارك الله فيكم اينا حج كنعان الشاهد فيقول فحج عني ولك من اين ادعو لك هل يقول حجه صحيح حج احمد له صحيح لا ليس بحجه الحيسوني صحيح عن فلان لماذا لان الانسان متى ما ضعف بدنه متى ما ضعف بدنه ها يوكل بماله ولكن إذا ضعف, ضعف المال بين يديه لا يوكل غيره لأن, لأن الحجة قد وقع في البدن ماضح؟ الحجة قد وقع في البدن قولك من عنده صحة وليس مال أثم ولو افترضنا قولك من عنده صحة وليس مال أثم لا لا, لا لا أقصد بذلك بارك أبلا بك بس أنا لما بينت هذا, هذا لأن البعض دائما يخطئ أخوي خالد لأن البعض يخطئ في من الذي ينوب إنسان ليس عنده مال أو إنسان عنده مال ولكنه معاق وهذا قد حدث قبل مدة أعرف رجل معاق والمال بين يديه وقد شاب شعره ولم, ولم يوكل غيره فلما جاءه العلم أنه قد وكل غيره بالمال قام عنه قام فدفعه فلما سألته طبعاً هو, هو سأل أحد العلماء فلما سألته قالت وقعت أنه لما ضعف بذني أنه ليس عليه حج وهذا التقسيم من أحبه ذلك ذكرته قبل قليل أي أنه الأصل والبدن أو غير ذلك هذا إنما هو التوضيح إنما هو للتوضيح فالإنسان إذا استطاع ببدنه إذا لم يستطع بماله إذا إنسان لا يستطع بماله إن إنسان إذا لم يستطع ببدنه يعني عنده في قوة في بدنه ولكن أكليس إليه مال نقل ليس عليكم حاج واضح بارك الله فيكم إنسان سليم في بدنه قوي في بدنه ليس, عليه، ليس عنده مال نقل ليس عليك حاج لكن إنسان ضعيف في بدنه عنده مال فإنه يوكل في ماله فإنه يوكل في مالهم طيب إن كان سنفي بدنا هل يوكل غيره ولا لا يوكل لا يوكل واضح بارك الله فيكم صف الله تبدأ طيب نعم ودل الحج قوله تعالى وإلى الله على الناس حجوا بيتم سطى ومن كفر فإن الله غنينا على العالمين المرتبة الثانية الايمان المرتبة الثانية إيمان نقفه والحبة هنا ونجعل المرتبة الثانية إيمان في الدرس القادم بمشاة الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافئ أنه لي وذلك وقادره هناك بارك الله فيكم من السؤال هذا الحال سلام نبيه الحمد